قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يروا لهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن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 تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة وأزواج مطهرة ورذوان من الله والله بصير بالعباد.